ويبغونها عوجا يضاعف لهم العذاب يوم القيامة لأنهم يعذبون على ضلالهم ويعذبون أيضا على إضلالهم غيرهم كما أوضحه تعالى بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وبين في موضوع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين وهو قوله في الأعراف حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف الآية قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه بعضها يشهد له القرآن الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره ونقله عن ابن عباس وقتاده أن معنى ما كانوا يستطيعون السمع الآية أنهم لا يستطيعون أي يسمعوا الحق سماع منتفع ولا أن يبصروه إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى وقد كانت لهم أسماء وأبصار ويدل لهذا قوله تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية الثاني وهو أظهرها عندي أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة التي جعل على أبصارهم ويشهد لهذا القول قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ ونحو ذلك من الآيات وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآية وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم الآية وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية إلى غير ذلك من الآيات الثالث أن المعنى ما كانوا يستطيعون السم أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم لا أستطيع أن أسمع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له ويشهد لهذا القول قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الآية وقوله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم الآية الرابع أنما مصدرية ظرفيه أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون ان يسمعوا ويبصروا أي يضاعف لهم العذاب دائما الخامس أنما مصدرية في محل نصب بنزع الخافض اي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في الدنيا وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصالهم وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقا عند أمن اللبس السادس أن قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله فيكون متصلا بقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء وتكون جملة يضاعف لهم العذاب اعتراضية وتقرير المعنى على هذا القول وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليا لأحد ويشهد المعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها الآية ونحوها من الآيات وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع والعلم عند الله تعالى قوله تعالى مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسمير الآية ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم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 وقوله أفمن يعلم أنما ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الآية وقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو, إذا ولو مدبرين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الآية ذكر تعالى هذه الآية الكريمة أن الملأ من قوم نوح قالوا له ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل وذكر في سورة الشعراء أن اتباع الاراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله أنؤمن لك واتبعك الأرضلون وبيّن في هذه السورة الكريمة أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبا ان يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه بقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم الآية وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضا بقوله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين قوله تعالى يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح أنه قال لقومه أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي أي على يقين ونبوة صادقة لا شك فيها وأعطاني رحمة منه مما أوحى إلي من التوحيد والهدى فخفي ذلك كله عليكم ولم تعتقدوا أنه حق يمكنني أن ألزمكم به وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها ورحمني بإتيانها والحال أنكم كارهون لذلك يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحا جليا لا لبس فيه إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه وهذا المعنى صرح به جل وعلا عن نوح أيضا في هذه السورة الكريمة بقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته